أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباطعة ليس من وقعتها خ وَتُرافةٌ إذ أود جَنت أَوْضُ رَجج وَب جنت الجبال البََّ فكانَت حَبَ أَم بَدثَأُ وَكُْتُم أَذوادًا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابطون السابطون أولئك المقربون في جنة تِنْعِيمٌ سُلَّتٌ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى رَسُولٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ مِن دَانٍ مُخَلَّدُ في اقْوَابٍ وَأَبَارِ قَوْكَ معين مِّمَّا عَيْنٍ لَّا يُقَطَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مما ولا حي طير مما يشتهون فحور عين كأنثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها إلا وقيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكود وَفكِهَْنتِ أنأَكَث يواتَِّ مَقَقُوتِ وَلََا مَمُّْعَتِّ وَفَلُوشَّ رُفاح إِا أَن شَقْنَاهُ إ شَ أَمْ عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمم وحميم وظل من يحنوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مكرفين وكانوا يطردون على الحنف العظيم وكانوا يقولون وَاْلآخِرِينَ لَمَجْنُوعٌ اِلَىٰ مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ لَنَكَذِّبُنَّ لَآَن كِيدُونَا مِن شَجَرٍ مِّن زقوم. فمالئون منها البطول فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا مذنهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنيون أأمرون انتم تحلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بان كل موت وما نحن بمصبوقين على ان نبدل ان فانكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرخون أأنتم تذرعونه أم نحن الزالعون لو نشاء لجعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم آسفون لون شاء بعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم سجرتها أم نحن المنسئون انكرتا ومتاعا للمقضين فسد باسم ربك العظيم فلا اقصص بما قطن نجوم وان انه لقصم لو تحلمون علم انه لقران كريم في كتاب مكون لا يمصره إن إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا بَلْ نَقْتُلُ فِي الْحُلْقُ مَا وَأَنْتُمْ حِينَ إِذًا تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ لَا تَبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْضِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فأما إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُنكَرِينَ فَنُزُلٌ فالظل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فاسبح باسم ربك العظيم